وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف